إنتي تعمل إيه يا ستة يا مفترية أنت؟ اللي إنتي شايفاه وبقولك إيه احترمي نفسك الرسومات البنات حرامة عليكي في الزبالة وإنتي متحولة للتحقيق اتفضلي تحقيق تحقيق انت بتهددينه ولا إيه؟ طب إحنا كمان هنختصمك قصاد معاني الوزير وإنتي إيه دخلك بقى بالموضوع يا ستة سعيدة إنتي كمان؟ أنا مسؤولة الصحة النفسية في المدرسة يا حضرة النازرة واللي بيحصل ده ودموع البنات دول على مجهودهم طول السنة بيدمرهم نفسيا طيب ماشي يا سعيد خليكي وراها وحتشوفي أنا ولا هيا نعم تحت عمركم أنا ميس سعيدة أخصائية نفسية في مدرسة العبور الإعلادية جنوب القاهرة التعليمية وميس نسمى مدرسة الرأس والبنات؟ عايزين نقابل السيد وكيل الوزارة عشان نحكيله بالضبط عن اللي حصل ممكن أعرف أنا الأول وهنقل له بأمانة كل حاجة واحنا ما نقابلوش ليه؟ ما تهدي يا أستاذة شوية وبعدين البنات دول سايبين مدرساتهم ليه دلوقتي؟ ما إحنا جايين لسيادته عشان البنات دول؟ طب هو مش موجود؟ عموماً دي الشكوى مكتوبة واسمح لنا نبقى نيجي نسأل عليها كمان يومين عن إذنك حتدفعي كم؟ كم إيه يا ده نتيتة يا والا عشان كده هعملك تخفيض اه يا معفل طلعلمك عايز كام خلص وقول ميت جديه بس ميت عفلت لما يلكموك ليه؟ هتديني الدكتوراه؟ هعملك حساب على فيسبوك وهعلمك تعمليش هات ازاي وازاي تلغي على انك ظهرت الوادي وعزراء الليل والحاجات دي يقرب بتاعلك ايه اللي انت بتقوله ده؟ هموت وعرف انت طالب؟ ولا تجري المخدرات؟ طب وليلي عايز تتعلمي وتفتاح حساب ليه؟ وأنا حاجة دغري معاكي علملي الأول علملي وأنا أقولك اختصري وانت إيه بس اللي سخنك كده؟ الله وهو اللي حكيتقولك ده ما يسخنش؟ أقصد إنك دخلت نفسك في مشكلة ملهاش لزوم هو إحنا لما نشوف حاجة غلط ونسكت مش نبقى عاملين زي الشياطين؟ ما تحبك هاش قوي كده؟ عارف يا يوسري عيبك إيه؟ ايه يا فيلسوفة؟ ان انت سلبي سلبي ليه يا سعيدة ان شاء الله؟ عشان لازم نبقى إيجابيين ويبقى عندنا جرقة في مواجهة الغلط انا اسمي انصاف الدكتورة نسا وولادة معتزلة عشان أراها قلدي يعني اي حد عنده اي سؤال عن النسا والولادة انا تحت امر ماما يا ماما اه استودعكم الله ماما ايه ايه مالك ماما ماما ماما عملك الرضعة ولا دخلك الحمام وانت مالك متعصبك ده ليه؟ انت اللي متصار باع وبعدين انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ ليه؟ مجنون انه بقطع في شعري العفو بس دخلت لقيتك بتتكلمي ده الشات الشات روم بتاعي نعم يا حجة اه كلامي واضح مش كده الشات روم بتاعي وده من امتى ان شاء الله وبعدين هو مين اللي علمك الكلام ده؟ حيل وقت يمفر ولا مني مي الجنيه لهاف مني الكام؟ مي الجنيه؟ ده أنا هطيّن عشته هقوم النبي وهدي فلوسي منه فلوسك إيه؟ ده أنا هقسمها معاه آه وأنا كنت بقول طلعني مين؟ كنت بقول طلعني مين؟ كنت بقول طلعني مقاطرية نعم نعم يا خوي عايز إيه؟ ركز معاه بس سعيدة عملت مشكلة كبيرة قوي مع النظرة